رجل يقول كنت مريضا مرضا اقعدني في فراشي وانبت عني من قام بالحج وبعد سنتين شفاني الله عز وجل فهل اقوم بالحج مره اخرى راى الجمهور أنه ما دام قد عوفي فلا بد من قيامه بالحج لكن أحمد بن حنبل قال يسقط الفرض عنه ولا تلزمه الإعادة لألا تفضي إلى إيجاب حجتين والدين إذا قضي فلا يقضى مرة ثانية ولم يرد نص من النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الإعادة وهذه وجهة نظر معقولة والله أعلم